الوكيل أمانيك مع الله حقائق تطلعاتك واقع معاش رغباتك ستهدى إليك أشواقك ستهب عليك الوكيل هل تشعر بضعفك وبأن الدنيا بتفاصيلها أكبر منك وبأنك ريشة في مهب ريح الحياة الصاخبة هل تشعر أنك طائر قص جناحاه فهو خائر القوى بحاجة إلى مساعدة هل لديك أشياء تخشى عليها وتريد أن تجعلها في عهدة من لا تضيع لديه الأشياء سواء كانت هذه الأشياء ابناء أو مالا أو صحة أو حياة إذن فادلف إلى أنوار اسم الله الوكيل ابدأ بالتعرف من جديد على هذا الاسم الجليل غصف أغوار معانيه أرح نفسك من ضعفها وقلقها واستحاشها بأن تجعلها تتفيأ ظلال الوكيل فاتخذه وكيلا الوكيل هو الذي لا ينبغي أن تتوكل إلا عليه وأن لا تلجأ ظهرك إلا إليه ولا أن تضع ثقتك إلا فيه ولا أن تعلق آمالك إلا به أي عمل تتوكل على الله فيه انسه تماما لانك ان توكلت على الله فهذا يعني انك وضعت ثقتك في اتمام هذا العمل بمن يملك الامور كلها ومن السماوات والارض من بعضها مربوباته ومن يجير ولا يجار عليه يقول الحق سبحانه عن نفسه العلية رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا يأمرك رب المشرق والمغرب أن تتخذه وكيلا فماذا بعد هذا من راحة وعز وشموخ وضمان للتوفيق فقط يريدك أن تقول بقلبك أنت وكيلي يا الله هل هناك غني على وجه الأرض يأمرك أن لا تستعين إلا به وأن لا تتوكل إلا عليه وأن لا تلتجأ إلا له لا وجود لهذا الغني على الإطلاق لأنه ليس من طاقة البشر أن يحموك من كل شيء ويكف عنك كل شيء ويعينوك على كل شيء الله وحده من يقول ذلك ويفعل ذلك ويقدر على ذلك التوكل يقين قلبي يحيلك إلى سائر تحت مظلة عظيمة تقيك من حر الهموم ومطر المكائد ورياح الدنيا المقلقة المحروم وحده هو من لا يقدر على هذه المظلة ومن لا يحاول السير تحتها أعظم الملوك وأجل الأرباب سبحانه يأمرك أمرا أن تتخذه وكيلا أن تدع حاجاتك في فنائه ليقضيها لكه أن تجئ ظهرك إليه حتى يمنع عنك سهام الغدر أن تفوض أمرك إليه حتى يتم على أكمل حال وأصح مثال والسؤال هو ما الذي تنتظره ما هو الشيء الآخر الذي يجعلك لا تقبل هذا الفضل من الذي أعطاك أكثر من هذه المزايا متعلقون نحن بالتراب لدرجة مخيفة اقرأ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ما هو الأمر الكبير والكرب الشديد والهم العظيم الذي سيستعصي على رب العزة العزة نفسها هو ربها كل عزة رأيتها أو سمعت بها أو علمتها هو ربها فكيف يمكن لكروبك أن تصمد أمام إرادة رب العزة والكبرياء والعظمة؟ خطة ثنوية وأعظم ما تتوكل على الله فيه هو عبادته أن تتخلى وتتبرأ من حولك وقوتك وتقول بقلبك قبل لسانك إياك نعبد وإياك نستعين فتستعين وتتوكل وتطلب القوة منه على أن تعبده لا يتصور أن يأمرك الله أن تعبده ويأمرك أن تتوكل عليه فتتوكل عليه في أمر العبارة فيخذلك هذا مما لا يتصور وقوعه كيف تطلبه أن تعبده مع كمال حبه لهذه العبارة ثم لا يعينك فقط اكثر من الكلمات النبوية الكريمة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل قلت اكثر منها اذا انا اعتذر لا تكثر منها فحسب بل اجعلها ضمن جدولك اليومي وخطتك السنوية واهداف حياتك انه اذا لم يعنك على ذلك فلن تفعل شيئا من ذلك لانه اذا لم يعنك على ذلك فقد خسرت الدنيا والاخرة يقول ابن القيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين ويقول أيضا القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد ترى ميابه إلى الترف ولا بد وهما الرياء والكبر فدواء الرياء فإياك نعبد ودواء الكبر بإياك نستعين وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء أرأيت الصلاة التي فرغت للتو من أدائها والله لو لم يُعِنك عليها لما أديتها انكسر له وهو رحيم فقط أنزل حوائجك ببابه فقط اجعل قلبك منكسرا وكأنه مخبت تحت العرش ولو لم تدعه الرحيم سبحانه يريد هذه الحالة الخاشعة منك وبعدها ثق بأنه سيقضي حوائجك ويرفع مرضك ويخلق الابتسامة على ثغرك أمانيك مع الله حقائق تطلعاتك واقع معاش رغباتك ستهدى إليك أشواقك ستهب عليك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي قمت للصلاة له والذي مرغت جبهتك له والذي نكست رأسك له هو الأحق أن تعلق حاجاتك به أن توكل إليه أمر شفائك أن يكون هو ملجأك من مخاوفك أن تجعله سبحانه المعين على تحقيق أحلامك فالزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه امرأة صالحة قرر ابنها أن يكمل دراسته في الخارج وكانت تسمع عن الضياع والانحلال الذي ينغمس فيه بعض من يذهب للدراسة في تلك الديار ولكنها كانت مغلوبة على أمرها أمور كثيرة نجبرتها على الرضوخ فعلمت أن الله هو القادر على حفظ ولدها فجعلت جزءا من صلاتها دعاء لولدها بالحفظ عاد الولد من دراسته وقد صار من اهل المسجد وقيام الليل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عاد وقد اكتسب قيما لم تكن لديه من قبل كيف نتخيل ان الوكيل سبحانه سيترك الابن للضياع وامه تتضرع اليه ان احفظه يا رب انا توكلت عليك فلا تخذلني في ابني الدموع المبتسمة لو قال لك أحد ملوك الدنيا وكلني في أن أنتزع حقك من فلان الظالم فقط وكلني هل سيراودك شك في أن حقك لن يصل إليك؟ أنت تحتاج إلى توقيع من أحد معاوني الملك حتى يجعل ذلك الظالم يعيد إليك حقك وهو يرتجف فكيف إن كان توقيع من الملك؟ فكيف إن لم يكن توقيعا بل قياما بالمهمة من جهته الآن دع ذلك الملك ومعاونه وتأمل وتوكل على الحي الذي لا يموت لقد طاشت الآن كل صور الحاجات في نفسك أليس كذلك؟ لم يعد للخوف وجود ولا للتردد مكان ولا للاحتمالات سبب الله سيحول جميع مشاكلك إلى حلول وكل آلامك إلى عافية وكل أحلامك إلى واقع وكل دموعك إلى ابتسامات حتى لو مت فالحي الذي لا يموت سيعيد حقك لأبنائك من بعدك لا تنشغل في لحظة وجعك وغمرة آهاتك بابنائك من بعدك فالحي الذي تموت أنت ولا يموته سيكون لهم سيكون معهم سيرأف بحالهم سيسعدهم سيجعل حياتهم أفضل منها وأنت معهم لأنه الحي الذي لا يموت أكسجين الحياة. حتى لو لم يظلمك أحد توكل عليه ليس التوكل منجاة من ظلم الظالمين وإعانة على عمل معين فحسب التوكل هو أكسجين حياتك هل تستطيع العيش بلا أكسجين؟ توكل على الله في صحتك أوكل أمر نبضات قلبك وحركة أعضائك وتدفق دمائك في شرايينك وانتقال الطعام داخل جسدك إلى الله لو لم يأذن الله لجفنك أن يغمض لحترقت عينك جفافا لو لم يأذن الله للسانك أن يذوق لبهتت الحياة في نظرك لو لم يأذن الله لجلدك أن يحس لتقطعت دون أن تشعر توكل عليه سبحانه في صلاح أبنائك كم قد رأيت ورأيت أبناء تربوا في المساجد ثم ألحدوا والعياذ بالله وأبناء صرف عليهم الآباء المال والرعاية ثم ضاعوا وأبناء أحاطهم اهتمام إخوانهم الكبار ثم انحرفوا الله وحده الذي يعلم مكان الهداية في قلب ابنك ادعه أن يملأه إيمانا توكل عليه قل له بخضوع يا رب هذا ابني وأنت ربي وربه فاهديه إليك ودله عليك وأعني على تربيته يا رب أنا لن أحسن أن آمره بالصلاة ما لم تعني وهو لن يحسن أن يصلي ما لم تعنه فأعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الحياة جحيم بدونه توكل عليه في سعادة حياتك فالحياة جحيم بلا الله يقولون امدح زوجتك حدثها عن التفاصيل حتى تخلب لبها ابتسم لها عاملها بلطف بهذا كله ستكسب قلبها وحبها نعم كل ذلك صحيح ولكن قبل ذلك وبعده وأثناءه قل يا رب أصلح لي زوجي استعن به وتوكل عليه ادعوه قائلاً كل ابتساماتي لزوجتي لا فائدة منها إن لم تشأ أنت ذلك تضرع إليه قائلا قلبها بيدك لا بيدي فأود بيننا وأصلحنا يا رب لبعضنا الله يريدك أن تعرف أنك ضعيف محدود القوة ومتواضع الإمكانيات وأنه وحده القوي العزيز العظيم إذا فعلت ذلك فقد أنهيت ثلاثة أرباع التوكل إذا فعلت ذلك كل الأشياء من حولك ستتحول صدقني ستتحول دعك من حاجاتك وأحلامك وهمومك دعنا نتخيل أنك إنسان بلا حاجات وبلا أحلام وبلا هموم وبلا أمراض أنت تحتاج أن تتوكل عليه لحبك ألست تريده أن يحبك؟ إن الله يحب المتوكلين إن معنى أن يحب الله العبد معنى لا يمكن لمن لديه أدنى رهافة أن يمر عليه دون أن يخفق له فؤاده حنينا ورغبة وشوقا الله الذي لا إله إلا هو يحبك هذا سبب كاف جدا أن تسعى إلى التعلق بالوكيل سبحانه وأن تتوكل عليه وأن تحب هذا الإسم الدال على هذه الصفة العظمى حصبي الله يأتي بعض الناس ليثبتوك لينقلوا لك شيئا من الواقع البشع ليهزوا يقينك الداخلي ليلعبوا بأحاسيسك ليأمروك أن تخشى أن تخاف أن تتضعضع أن تغير موقفك أو تحرف وجهة مبادئك في تلك اللحظة اغسل قلبك وقل حسبي الله ونعم الوكيل لحظتها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 ولكن حتى المس الذي كنت تظن أنك لن تنجو من بعضه لن يمسك لن يلمس جلدك قرح لن ينغز قلبك ندم بإذنه سبحانه اقرأ بقلب وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا إذا توكلت على الله فلا تعتقد أن المسألة تتعلق بأنك لم تجد غيره لتتوكل عليه لا أبدا أنت تتوكل على أعظم ما يمكن أن يتوكل عليه مخلوق البعض يقول ليس لنا إلا الدعاء عجيب وهل هناك قوة أعظم من الشيء الذي ليس معك غيره الدعاء هو من مظاهر التوكل الدعاء هو تيقن قلبي قبل أن يكون كلمات صوتية بأنه المستطيع سبحانه كل شيء وهذا هو التوكل في أوضح صوره الذي يقول فلان ليس له إلا الله قل له وكفى بالله وكيلة ونعم بالله وماذا ينقصه إذا كان معه ملك الملوك ورب المشرق والمغرب خذوا كل دنياكم وتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا سبب مقنع أتدري لماذا يكفي أن تتوكل على الله هناك سبب مقنع جدا هو كونه سبحانه يملك السماوات والأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا هذا الذي تخشاه أليس من سكان هذه الأرض أليس هو لله والله سبحانه هو المتحكم فيه هذا المرض الذي هدك ولم تجد علاجه أليس في الأرض إذن هو ملك لله وهو سبحانه القادر على أن يأمره أن يغادر جسدك هذه الكروب والهموم والغموم والأتعاب والانشغالات أليست في الأرض؟ إذن توكل على من له هذه الأرض ومن فيها حتى يزيل بكلمة واحدة منه كل كروبك وهمومك وأتعابك ولأنه سبحانه خالق كل شيء فهو القادر على عمل أي شيء لذلك نتوكل عليه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل تأمل حسبنا الله ونعم الوكيل اي ليس لنا الا الله ثم هو نعم الوكيل فليس هناك وكيل اعظم منه او اجل منه او ارجى منه احذر احذر ان تتخذ وكيلا غيره احذر ان تلتجأ الى سواه سوف يصيبك الوهن سوف تغزوك الوساوس سوف يتعلق قلبك بشعب الدنيا قال سبحانه الا تتخذ من دوني وكيلا يحرم عليك ان تبحث عن غيره وهو الموجود ان تتكل على غيره وهو الحي ان تلتجأ الى غيره وهو المقيد ولانه سميع عليم تتوكل عليه فسوف يسمع كل شيء يدور في الخفاء ويعلم كل أمر يحاك في الظلام فكيف تتوكل على غيره وغيره لا يمكنه أن يسمع ذلك أو يعلم ذلك وتوكل على الله إنه هو السميع العليم هذا الظالم الذي يؤذيك إنما هو مخلوق لهذا الرب الذي يحميك فتوكل عليه يرد سبحانه أذاه وقل بكل عزم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إذا كان الشيطان وهو ذو الجنود والعساكر والقوة التي أعطاه الله إياها على الوسوسة والتخويف بل والتلبس وغير ذلك لا يستطيع التوصل إلى المتوكل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فكيف بمدير في العمل أو جار سوء أو أمير أو وزير تذكر ومن يتوكل على الله فهو حسبه لن تحتاج أحدا أبدا إذا وثقت به وتوكلت عليه وجعلته هو المعين لك في شؤونك هو حسبك وكافيك وراد السوء عنك أنت إن لم تحذك رعاية الله من كل جانب هلكت الحياة مزرعة مليئة بالأمراض والأتعاب والأشباح والخطط والمؤامرات وبدون رعاية الله ستبتلعك هذه الأفاعي لا أخوفك هذه الحقيقة قل يا الله توكلت عليك هل قلتها بقلبك؟ الآن ابتسم كل تلك الأفاعي انتهت أشياء تهددك إذا خرجت من البيت ينتظرك في الخارج حادث أليم يقع لك أو هبة هواء تمرضك أو حفرة تقع فيها أو شخص بذيء يشتمك أو إنسان حقود يحسدك أو موظف معقد يتعبك أو بائع غشاش يخسرك ولكن قل عندما تخرج ما أوصاك به نبيك الكريم بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي الآن أخرج مستنشقا التوفيق والتيسير بإذن الله كل تلك المخاوف لا وجود لها إذا نمت ألجئ ظهرك إليه وفوض أمرك إليه رغبة ورهبة إليه في كل حين وفي كل لحظة تذكر هناك رب أمرك أن تتوكل عليه وأنت تحتاجه لا تفرط في هذه الفرصة وهذه الهدية وهذه الميزة أبدا اللهم اجعلنا متوكلين عليك ملتجئين إليك اغمرنا بالإيمان بك واجعل هذا الإيمان يغسلنا من التعلق بكل ما هو دونك يا رب